الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تنبهوا يا رقود إلى متى هذا الجمود تنبهوا يا رقود إلى فهذه دار جامع يفنى ومال يبيد فهذه دار جامع يفنى ومال يبيد الله الله الله الله, الله الله الله الله الله العمر فيها قصير والشر فيها عديد العمر فيها قصير والشر فيها عديد والخير ين قوس فيها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 يا عيدو الذي نزعني يا عيدو متواض عليهم بعد القصور رلحودو قنت عليهم بعد القصور رلحودو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 نستفيد وصلفط انا لنا ما محمد ما تلال الله الله الله الله الله Allah, Allah.